ها هي كتيبة المجاهدين تقدم الشهيدة تلو الشهيد لتكون كتيبة المجاهدين مدرسة المقاتلين مخرجة الاستشهاد. طلب الشهادة وعاهدوك على الجهاد يا إله الكون جد علينا بالمراد رضاك عنا نصرا وياقين. فتقبل منا صلاه المرابطين لنقهر الظلام بكتيبة المجاهدين كتيبه المجاهدين يا, يا الله يا الله يا الله يا إله الكون انا بالجهاد معاندين نرتجي رضاك عنا يا إله العالمين يا إله الكون إنا بالجهاد معاهدين نرتجي رضاك عنا يا إله العالمين نحن طلاب الجهاد كتيبة المجاهدين عهدنا ألا نبارك حد كل المعتدين حد كل المعتدين يا أرضي برجالك كومي تفتخل وعلي الرايات بكتيبتنا تحيي الدومي بكرامة عزة وتبان يا أرضي برجالك كومي تفتخل وعلي الرايات بكتيبتنا تحيي الدومي. Seiri, lähellä hiuunki, yhdistin. Yhdistin. Yhdistin. Yhdistin. Yhdistin. Yhdistin. Yhdistin. Yhdistin. Yhdistin. في ميت تلاقي اودعكم دمع الفرح يا شي الله موتي واحتياجي اودعكم يا اهل ويا رفاق فعند الله يوم ميت تلاقي اودعكم دمع الفرح يا شي الله موتي واحتياجي انا يا قومي مرض الهوان بركب العز ذاك الاحتياج كتيبه مجاهدين يا عار لأسد اسد على العهود المجاهدين يا عري لأسد على العهود باستباري قالو فست بجن وحور يمزين بك ليل زهور بدمك لا ما همك يسهل بكر أبد هالجور والله فست بجن وحور يمزين بك ليل زهور بدمك لا ما همك يسهل بكر أبد هالجور ما تقصر أبد spikes جايب هالشهامه منين ما تقصر ابد وما كليد جايب هالشهامه منين بكتبت المجاهدين ودلل الاسلام بك فخور بكتبت المجاهدين ودلل الاسلام بك فخور يابا ما تقصر ابد وما كليد جايب هالشهامه منين جايب هالشهامه منين يا بلادي برجال قد ها دمي شهيد تتحدى كل الأقوال وبوحدتها العاد تكيد زد يا بلادي رجال بوحدها دم شهيد تتحدى كل الأقوال وبوحدتها العاد تكيد ايدي بايدي وجه الصام وبهمتها هتسي احفظ وحدتنا يا رب هذا منانا وكل من يريد. احفظ وحدتنا يا رب هذا منانا وكل من يريد. يا جنة الرحمة بمنك لي. متزيني بالغار وردي ياسمي. جاي قرصان الشهادة هلي لي. جاي قرصان الشهادة هلي